ثماني لا أرى فيه اجتهادا سوى ما كان سيفا أو زنادا تسمع فتاوا من أُناس طعوا بالعلم وازدادوا فسادا ثماني لا أرى فيه اجتهادا ثماني لا أرى فيه اجتهادا سوى ما كان سيفا قعوا بالعلم وازدادوا فسادا دماء المسلمين تراق ظلما وهم يرمون للباغ القيادا دماء الكافرين لها حقوق ونحن دماؤنا تجري وهادا فلا يا شيخنا العدنان هيا أذقهم بأسنا وارض الحساما سيوف النصر قد لاحت وهذا خلافه نوابا يا شيخنا عندنا نهيه اذقهم بسنا ورد الحسام سيوف النصر قد لاحت وهذا سواء ما كان سيفا او سن فلا تسمع فتاوا من اناس اعو بالعلم واستد فسدا زماني لا في احتياج سواء ما كان سيفا او سن فلا تسمع فتاوا من اناس أعوا بالعلم واستادوا فسادا دماء المسلمين تراق ظلما وهم يرمون للباغ القيادا دماء الكافرين لها حقوق ونحن دماؤنا تجري وهادا ألا يا شيخنا العدنان هيا أذقهم بأسنا الحساما يوف النصر قد لاحت وهذا أوان الفتح لا كفر يؤاما ألا يا شيخنا العدنان هيا أذقهم بأسنا وارض الحساما يوف النصر قد لاحت وهذا أوان الفتح لا كفر يؤاما